وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب عالم الغيب لا يعزب عنه مثقان ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لِيَجْزِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجِزٍ أليم.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 IN NASH'A NAKHSIF BIHUM AL ARDA AW NUSQIT 'ALAYHUM KISFAN MIN AS-SAMAA IN FI DHALIKA LA AYATAN LI KULLI 'ADADIN MUNIB WA LAQAD AATAYNA DAWOODAN MINFAZLAN YA JIBALU وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَن يَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ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 يَعْمَلُوا آلَ دَعْوَةِ شُكْرٍ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ يَشْكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ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 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۖ أَلَدَّعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْرَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ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 إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون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 قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا افم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين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 قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم مَا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد Kul maa säältukum minä äjärin lakum. In äjrii illa ala Allah. Wohu ala kul shitin shaheed. Kul in rabbi yqvifu bilhakk علamul vuyob. Kul jäälhakkumia, maa yubedikul bátilu, maa yu'yed.